بسم الله الرحمن الرحيم أشكر قائما أو قاعدا ولا أشكر أنك سائر الأحيان جاءت من شاعر ذرب اللسان. معالي الإمام القحطاني. أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الكادر النونية هو, فنون هو فنون لأول مرمع, مرمع, مرمع. مرمع القادسية قادسية. نعيش في رحابها كاملة حبره القحطاني وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان. القحطاني هو تمرة الأحباب أنا تمرة الأحباب حمضلة العدا. أنا غصة في حلق من عاداني. المحب لأحمد وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطاني النون هي جامعة العلوم مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرح هذه. مثل الحدائق أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الجار مرثومة سطورها وكأن رسم سطورها في طرسها وش ينتممقه أكفوها دونها بإخلاقه والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني القاضي تقدم نونية الإمام القحطاني بصوت القارئ فارس عباد النونية لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي المالكي كان فقيها حافظا جمع تأريخا لأهل الأندلس وقال أبو سعيد الإدريسي في تأريخ سمرقند إنه كان من أفضل الناس ومن ثقاتهم وقال السمعاني كان فقيها حافظا في طلب العلم إلى المشرق والمغرب. توفي رحمه الله في بخارى سنة ٩٦٧٠ من الهجرة. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسراني طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلم مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحيي جناني أسهر به ليلي وأضمي جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضواني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيماني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخدلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصيان وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لا ابا السلام علي من يلقاني ولا اعرض عني ومن له صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بانعم مالي بشكر أقلهن يداني، فوحف حكمتك التي آتيتني حتى شدت بنورها برهاني، لأن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني، لا أسبحنك بكرة وعشية، ولا تخدمنك في الدجاج ركاني، ولا أذكرنك قائما أو قاعدا. ولا أشكر أنك سائر الأحيان، ولا أكتمل عن البرية خلتي، ولا أشكر أن إليك جهد زماني، ولا أقصد النك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولا أحسن عن الأنا مطابعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولا أجعل أن رضاك أكبر همتي. ولا أضري من الهوى شيطاني ولا أكشف عن عيوب نفسي بالتقى ولا أخبي عن الفجور عنالي ولا النفس عن شهواتها ولا أجعل للزهد من أعواني ولا أته والنحر فوحيك في الدجا ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه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 نادى بصوت حين كلم عبده موسى فاسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لأسنان شبه صوته بكلامنا أجل ليس يدرك وصفه بعيان لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهديان فَلْيَأْتِ مِنْهُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ فَإِذَا رَأَى النَّظْمَيْنِ يَشْتَبِهَانِ فَلْيَنْفَرِدْ بِاسْمِ الْأُلُوهِيَّةِ وَلْيَقُلْ رَبَّ الْبَرِيَّةِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانِي فَإِذَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْيَلْبَسَنَّ ثَوْبَ النَّقِيصَةِ صَاغِرًا بِهَوَانِ أَوْ فَلْيُقِرَّ بِأَنَّهُ تَنْزِيلُ مَنْ سَمَّاهُ فِي نَصِّ الْكِتَابِ مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الربان قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد اشتحل عبادة الأوتان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أواني لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الرباني والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إنك ليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ خب وصيتي وخصص بذلك جملة الإخوان وقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقواني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدئ بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمدن ولا حد ثاني ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتهما ضدي لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان دين بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسقتان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطير في الوراء في شمائل الأيدي وبالعيمان والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالاتيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدان وعليه أرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدال الست بعد ثماني يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لضا يتلمغون تلمض العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طاروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم مشاني لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختاني والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيداني مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشاني وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به ثلاثا رغبة وروى الجماعة أنها ثنتان إن التراويح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان والله ما جعل التراويح مكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان كبر على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان إن الأهلة لأنام مواقع وبها يقوم خساب كل زمان لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء إثنان متثبتان على الذي يريانه فران في نقليه مافقتان لا تقصدن اليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملالنا شهران ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حب قرابته وسب صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسنى سناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان عبواهما أسنى صحابة أحمد يا حب الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما, هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظره وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان 117. أخفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي يحبه صدقا بلا أدهان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان وأظهر الإسلام بعد خفائه ومح الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شهرا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنياني واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان قل قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دعم جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقاتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع ما تحوي صدورهم من الأضوان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وخط كل بنان اروي الحديث الممتقى عن أهله ذو ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان واحفظ لأهل بيتي واجب حقهم واعرف عليا أي ما عرفان لا تنتقص ولا تجد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إخداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثان والعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركن النأي الروافض إنهم شتهم الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتلجان وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران كن طالبا للعلم وعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف في الكهاني علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان عيم للكواكب أو قضى لم يهبط المريخ في السرطان والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما سودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعداني اردد على من يطمئن إليهما ويظن أنك إليهما رباني يا من يحب المشتري وعقاردا ويظن أنهما له سعداني لما يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترج المشتري وكلاهما عبدان مملوكان والله لو ملكا حياة أو فنى لسجدت نحوهما ليصطنعاني وليفسح في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفاني بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه ثقلاني فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأش والذنب العظيم الشاني والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيواني انقابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا هو الذي برأ الورى وبراني من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني إن النجوم على ثلاثة أوجه فاسمع ما قال الناقد الدهقان بعض النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السراء ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما ينقض غدا إذ كل يوم ربنا في شان والله ينطرنا الغيوث بفضله لا نوأ عواء ولا دبران من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان وكذا الطبيعة للشريعة ضدها قل ما يتجمع الضدان وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاقلب شواو النار في الغدران علم الفلاسفة الغوات طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان والبحر عنصر كل ماء عندهم والشمس أول عنصر النيران والغيث أبخرة تصاعد كل ما دامت بهطل الوابل للهتان والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت استكاك السحب في الأعنان والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان الغيت يفرغ في السحاب من السماء ويكيله ميكال بالميزان لا قطرة إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان والبرق شوظ النار يزجرها به زجر الحدات العيس بالقضبان كان يعلم ذاء رفطالي تدبير من فردت به الجهتان أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملك ترأي عيان أم كان دبر ليلها ونهارها أم كان يعلم كيف يختلفان أم سار موس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يعتقباني أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أي ما هملاني بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان. لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان الأرض عندك ليهما كروية وهما بهذا القول مكترنان والأرض عند أولنها لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للورا وبنى السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مفطوحة وأبان ذلك أيما تبيان أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال شم خلق ناني أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هلهما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ما أم بهيروا وملعطفشاني أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني أين الطبيعة عند كونك نقفة في البطن إذ مشجت به المآني أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العدداني أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبناني أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعتها حتى مضى الحولان أم سيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مرتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عني هدى بالمنطق الرومي واليوناني وشريعة الاسلام افضل شرات دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشره وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاه دو النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهدي ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاك الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصران بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني لا تأصي ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصف مكتوبان جمّل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسطرة الحيران كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقف كل منافق فتان أد الفرائض لا تكون متوانيا فتكون عند الله شر مهاني أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مقهر الأسنان سمي الإله لد الوضوء بنية ثم استعد من فتنة الولهاني فأساس أعمال الورانياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان أسبغ وضوءك لا تفرق شمله فالفور والإسباغ مفترضان فإذا تشقت فلا تبالغ جيدا لكنه شم بلا إمعان وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به جفنان واصل يديك إلى المرافق مصبغا فكلاهما في الغسل مدخولان وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم توجه الشفتان والوجه والكفان غسل كليهما فرض ويدخل فيهما العظمان غسل اليدين لذى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحسان فيما إذا ما قمت في غسق الدجا واستيقظت من نومك العينان وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان لا تستمع قول الغوافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان إخداهما نزلت لتنسف أختها لكنهما في الصحف مثبتتان غسل النبي وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان والسنة البيضاء عند أولئنها في الحكم قاضية على القرآن فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفان وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلعا ولتغسل القدمان غسل الجنابة في الرقاب أمانة فأداؤها من أكمل الإيمان فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متثبط كسلان وإذا اغتسلت فكل جسمك ذلكا حتى يعم جميع الكفان وإذا عدك الماء فكن متيمما من طيب ترب الأرض والجدران متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان والغسل فرض والتدلق سنة وهما بمذهب مالك فرضان والماء ما لم تستخل أوصافه بنجاسة أو سائر الأدهان فإذا صفى في لونه أو طعمه معريحه من جملة الأضوان فهناك سمي طاهرا ومطهرا هذان أبلغ وصفه هذان فإذا صفى في لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغيران جاز الوضوء لنا به وطهورنا فاسمع بقلب حاضر يقضان ومتى تتمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان إلا إذا كان الغدير مرجرجاً غدقا بلا كيل ولا ميزان أو كانت الميتات مما لم تسل والما قليل طاب للغسلان والبحر أجمعه طهور ماءه وتحل ميتته من الخيتان إياك نفسك والعدو وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان واحذر وضوءك مفرقا ومفرقا فكلاهما في العلم محذوران فقليل مائك في وضوءك خدعة لتعود صحته إلى البطلان وتعود مغسولاته ممسوحة فاحذر غرور المارد الخواني وكثير مائك في وضوءك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان لا تكثرن ولا تقلل وافتصد فالقصد والتوفيق مصطحبان وإذا استقبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران من أجل أن لكل مخرج غائق شرجا تضم عليه ناحيتان وإذا الأذى قد جاز موضع عادة لم يجز إلا الماء بالإمعان نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمسختان أو بوله أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان والغسل فرض من ثلاثة أوجهن دفق المني وحيظة النسوان إن في نومه أو يقضة حالان للتطهير موجبتان وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلان وغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان وإذا أعادت بعد شهرين الدمى تلك استحاضة بعد ذي الشهران فالتغتسل صلاتها وصيامها والمستحاضة دهرها نصفان فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المحيض وغيره لونان وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضاني، تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان فالشرع والقرآن قد حكم به بين النساء فليس يفقر حان ومتى ترن فساء طهرا تغتسل أو لا فغاية طهرها شهران مس النساء على الرجال محرم حرث السباخ خسارة الحرثان لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سياني في الشرع والقرآن خرم شربها وكلاهما لا شك متبعاني أيقن بأشراف القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخاني وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صفع شاسع ومكان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسقتان صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتان تلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفقار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا بالحضر الحضر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان والظهر آخر يا متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان وارقب قلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتاً واسكت إذا ما كان ذا إعلاني ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولاني سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فارضوا الصلاة ركوعها وسجودها ما إن خالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراءتها آياتها سبع وهن مثاني في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ بيان وإذا لسيت قراءتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير تواني اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفعا قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان. إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها من أجل يقضة غافل وسنان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتدان لا تدخل إلى صلاتك حاقنا فالإحتقان خل بالأركان بيت من الليل الصيام بنية من قبل أن يتميز الخيطان يجزي في رمضان نية ليلة إذ ليس مختلقا بعقد ثاني رمضان شهر كامل في عقدنا ما حله يوم ولا يومان إلا المسافر والمريض فقد آتا تأخير صومه ما لوقت ثاني وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران عجل بفطرك والسحور مؤخر تكل اهما امران مروباني حصن صيامك بالسكوت عن الخنا أطبط على عينيك بالأجفان لا تمشذا وجهين بين الورى شر البرية من له وجهان لا تحسد أحد على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شان لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان والسحر كفر فعله لا علمه منها هنا يتفرق الحكمان والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضيعه من أعظم الخسران لا تخل بامرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بنان إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان لا تترك أحدا بأهلك خاليا فعل النساء تقاتل الأخوان واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق أخبث الأيمان إن الطلاق مع العتاق كلاهما قسمان عند الله من قوتان واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أي دفان إن الصديق مع العدو كليهما في السر عند أولنها شكلان لا يبدو منك يا صديقك زلة واجعل فؤادك أوثق الخلان لا تحقرن من الذنوب صغارها والقطر منه تدفق الخلجان وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا فالنذر مثل العهد مسؤولان لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان لا تثن عمرك في الجدال مخاصما إن الجدال يخل بالأديان واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقة الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان واثبط بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان وطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان واحمل بسيف الصف حملة مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب بالبري في وغان أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انتناقص على الفرسان واسكت إذا وقع الخصوم وقعقع فلربما ألقوك في بحران ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان فإذا أقالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأماني ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما ترياني ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحت كن طول دهرك ماكنا متواضعا فهما لكل فضيلة باباني واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عان فإذا عملت الخير لا تمن به لا خير في متمدح منان اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان لا تشكو النب علة أو قلة فهما لعرض المرء فاضحتان صنح وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مرؤة الفتيان بالله ثق وله أنب وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معاني وإذا عصيت فتب لربك مسرعا حذر الممات ولا تقل لمياني وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسراني لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهوان أقل القعام كما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطنان حسن التداوي المجاعة والضماء وهما لفك نفوسنا قيدان أضمئ نهارك ترى في دار العلا يوما يقول تلهف العطشان حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآني لا تدخل الحمام شبعان الحشاء لا خير في الحمام للشبعان والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نضرة الأبدان لا تفني عمرك في الجماع فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان أحذرك من نفس العجوز وبضعها فهما لجسم ضجيعها سخمان عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان لا خير في صور المعازف كلها والرقص والإيقاع في القضبان إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى سما بحسن شجن وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثاني وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيداني أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولنها زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبى لمن أمسى له الزهدان لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان واحفظ لجارك حقه وذمامه ولكل جار مسلم حقان واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران واصدق ولا تحلف بربك كاذبا وتحر في كفارة الايمان وتوقع أيمان الغموس فإنها تدعو الديار على الحيطان حد النكاح من الحرائر أربع فاطلب ذوات الدين والإحصان لا تنكحن محدة في عدة فنكاحها وزناها شبهان عدد النساء لها فرائض أربع لكن يضم جميعها أصلان تطليق زوج داخل أو موته قبل الدخول وبعده سيان وحدودهن على ثلاثة أقرؤ أو أشهر وكلاهما جسران وكذاك عدة من توفي زوجها سبعون يوما بعدها شهران عدد الحوامل من طلاق أو فناء وضر الأجنة صارخا أو فاني وكذاك حكم السقط في إسقاطه حكم التمام كلاهما وضعاني من لم تحظ أو من تقل صحيظها قد صح في كلتيهما العدداني كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر حكمهما في النص مستويان. عدد الجوار من الطلاق بحيظة ومن الوفاة الخمس والشهران فبطلقتين تبين من زوج لها لا رد إلا بعد زوج ثاني وكذا الحرائر فالثلاث تبينها فيحل تلك وهذه زوجان فلتنكحا زوجيهما عن عبقة ورضا بلا دلس ولا عشيان حتى إذا امتزج النكاح بدلسة 117. مع الزوجين زانيتان 118. إياك والتيس المحلل إنه والمستحل لردها تيسان 110. النبي محللا ومحللا فكلاهما في الشرع ملعونان لا تضربا أمة ولا عبدا جنا فكلاهما بهذيك مأسوران 114. أعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان أصرت بها للمتقين كواعبا شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حواليكم حمر الخدود عواتق الأجفان فلج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا هيف الخصور نواعم الأبدان خضر الثياب سديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان قوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان يسقون من خمر الذيذ شربها بأنامل الخدام والولدان لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكآن يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحان ولربما تسقيه كأسا ثانيا وكلاهما برضم بها حلوان يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوصل مجتملان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان وطعامهم من لحم طير الناعم كالبخت يقعم سائر الألوان وصحافهم ذهب ودر فائق سبعون ألفا فوق ألف خواني إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بثان أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان أم في الدجا واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فروش إلى الأدفان يا حب عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان لا تقذفن المحصنات ولا تقل ما ليس تعلمه من البهتان لا تدخلن بيوت قوم حضر إلا بنحنحة أو استئذاني لا تجزعن إذا دهتك مصيبة إن الصبر ثوابه ضعفان فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها الله حسبي وحده وكفاني وعليك بالفقه المبين شرعنا وفرائض الميراث والقرآن علم الحساب وعلم شرع وعلم شرع محمد علمان مطلوبان متبعان لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان لولا الحساب وضربه وكسوره لم ينقسم سهم ولا سهمان لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان أخذ الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأمان حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوك كتبلد الحيران مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان ويسب مختاريهم دوريهم والقرمطي ملاعم الرفضان ويعيب كراميهم وهبيهم وكلاهما يروي عن ابن أبان لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للضمآن دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقر الغربان كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيهتيها الواله الهيمان فالله يجزيهم بما هم أهله وله الثناء من قولهم بران من قاس شرع محمد في عقله وذفت به الأهواء في غدران لا تفكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان أمر الأحاديث الصفات كما أتت من غير تأويل ولا هذيان هو مذهب الزهري ووافق مالك وكلاهما في شرعنا علمان لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان وله يدان كما يقول هنا ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي ربي يمين وصفها وهما على الثقلين منفقتان كرسيه وسع السماوات العلا والأرض وهو يعمه القدمان والله يضحك لا كضحك عبيده والكيف ممتنع على الرحمن والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من نادان حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان وحديثه القرآن وهو كلامه صوت وحرف ليس يفترقان لسنا شبه ربنا بعباده رب وعبد كيف يشتبهان فالصوت ليس بموجب تجسيمه إذ كانت الصفتان تختلفان حركات ألسننا وصوت حلقنا مخلوقة وجميع ذلك فان وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل الدشان، وكذاك صوت إلهنا ونداؤه حقا أتى في محكم القرآن وحياتنا بحرارة وبرودة والله لا يعزى له هذان وقوامها برطوبة ويبوسة ضدان أزواج هما ضدان سبحان ربي عن صفات عباده أو أن يكون مركبا جسدان إني أقول فانستوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان من قال في القرآن ضد مقالتي فالعنه كل إقامة وأذان هو في المصاحف والصدور حقيقة أيق بذلك أيما إيقان وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثمان هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن أصول كل بيان حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان من قال في القرآن ما قد قاله عبد الجليل وشيعة الاحيان فقل افترى كذبا وإثما واقتدا بكلاب كلب معرة معمان خالتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجوهي أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهج الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان كفرتموا أهل الشريعة والهدى وطعنتموا بالبغي والعدوان فلأنصرن الحق حتى أنني أسقوا على ساداتكم بطعان الله صيرني عصى موسى لكم حتى تلقف إفككم تعبان بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني هو ملجئي هو مدري هو من كيد كل منافق خواني إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمراني والله صيرني عليكم نعمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني أنا في حلوق جميعهم عود الحشاء أعيا طبّتكم غموض مكاني. أنا حية الوادي أنا أسد الشرى أنا مرهف ماضي الغرار يماني بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآن داريتم علم الكلام تشزرا والفقه ليس لكم عليه يداني الفقه مفتقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم ثنتان. حلم وإتباع لسنة أحمد وتقن وكفؤ أذى وفهم معاني آثرتم الدنيا على أديانكم لا خير في دنيا بلا أديان وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير تواني كذبتتم أقوالكم بفعلكم وحملتم الدنيا على الأديان. قراءكم قد أشبهوا فقهاءكم فئتان للرحمن عاصيتان يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان يا أشعرية هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فأقتل كل من يشناني ولقد برزت إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني وقلبت أرض حجاجهم ونثرتها فوجدتها قولا بلا برهاني والله أيدني وثبت حجتي والله من شبهاتهم نجاني والحمد لله المهيمن دائما حمدا يلقح فطنتي وجناني أحسبتموا يا أشعرية أنني ممن يقعقع خلفه بشناني أفتستر الشمس المضية بالسهاء أم هل يقاس البحر بالخلجان عمري لقد فتشتكم فوجدتكم حمرا بلا عنن ولا أرسان أحصرتكم وحشرتكم وقصدتكم وكسرتكم كسرا بلا جبران أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنان إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان مسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم واني عقلتم السبع سماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن هذه الشقائق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني سميتمه علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني إن اعتصمت بحبل شرع محمد وعضبته بنواجد الأسنان أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفاني أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمّكم في السر والإعلان أذَهَبْتُ مُنُورَ الْقُرآنِ وَحُسْنَهُ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ وَالهِمْ لَهْفَانِ فَوَحَقِ جَبَالٍ عَلَى الْعَرْشِ سَتَوَى مِنْ غَيْرِ تَمْتِيلٍ كَقَوْلِ الْجَانِ من مَنْ خَتَمَ الرِّسَالَةَ وَالْهُدَى بِمُحَمَّدٍ فَزَهَبْهِ الْحَرْمَانِ لَوْ قَطَعْنَا بِمِعْوَلِ ما دام يصحب مهجتي جثماني ولا أهجو النكمو وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولا أهتك النب منطق أستاركم حتى أبلغ قاصيا أوداني ولا أهجو أن صغيركم وكبيركم غيضا لمن قد سبني وهجاني ولا أنزلن إليكم بصواعقي ولا تحرق نيران نيراني ولا أقطعن بسيفي حطى زوركم ولا يخمد شوابكم طوفاني ولا أقصدن الله في خذلانكم ولا يمنعن جميعكم خذلاني ولا أحملن على عتاتق قراتكم حمل الأسود على قطيع الضان ولا أرمينكم بصخر مجانقي حتى يهدعتوكم سلطاني ولا كتبن إلى البلاد بسبكم فيسير سير الجزل بالركبان ولا أضحى بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني ولا أغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان ولأضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان ولا أسعطن من الفضول أنوفكم سعطا يعطس منه كل جبان إني بحمد الله عند قتالكم لمحكم في الحرب ثبت جناني وإذا ضربت فلا تخيب مضاربي وإذا طعنت فلا يروغ طعاني وإذا حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهاني الشرع والقرآن أكبر عدتي فهما لقطع حجاجكم سيفاني فقل على أبدانكم ورؤوسكم فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتموا سولمتموا وسلمتم من حيرة الخذلان ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمل يا صم بلا آذان إني لأبغذكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني لو كنت أعمل مقلتي لشرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوبكم علي بحرها حنقا وغيظا أيما غلياني موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعبوا كل بناني قد عشت مسرورا ومت مظفرا ولقيت ربي سرني ورعاني وأباحني جنات عدن آمنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم أدناني لم أد خر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمد وأنا الأديب الشاعر القحطان سل عن بني قحطان كيف فعالهم يوم الهياج إذا التقى الزحفان سل كيف نثرهم الكلام ونظمهم وهما لهم سيفان مسلولان نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شر عسل عالي سل عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضدادهم خصمان نحن الملوك بن الملوك وراثة أسد الحروب ولا النساء يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهاني جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذري باللسان معاني خرج القوافي بالمدائح والهجا فكأن جملتها لدي عواني يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذراك كهلان إني قصدت جميعكم بقصيدة هتكت ستوركم على البلدان هي للروافض درة عمرية تركت رؤوسهم بلا آذان هي للمنجم والطبيب منية فكلاهما ملقان مختلفان هي في رؤوس المارقين شقيقة ضربت لفرض صداعها الصدغان هي في قلوب الأشعرية كلهم صاب وفي الأجساد السعدان لكن لأهل الحق شهد صافي أو تمر يثرب ذلك الصيحان وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان أبياتها مثل الحدائق تجتنا سمعا وليس يملهن الجان وكأن رسم سطورها في طرسها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الاله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما أنشدتموا رحم الاله صداك يا قحطان تم هذا العمل في استوديو القادسية.